إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أشابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأشروا وأشروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن تكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوف ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنشارا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا